أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما هو يعلم ما تحملون. وكل شيء so All right. <laughs> هي فتشاب و صاقوا من go فَأَمَّا اللَّبَدُ فَيَلَّا أَبُدُ فَإِنَّ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَلَن One minute. وَلَذِينَ يَقُولُونَ أَطْعَمْنَا Oh ni وای الذين آمنوا وهم يصلحون حتي Mm-hmm. <laughs>